صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ أَلَمْ مِّن تَنزِيلِ الكتاب لا قريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يهتدون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 وقالوا أذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفىكم ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترائذ المجرمون نكسو رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدهم فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.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 أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إنكم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 عين فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت ذنما رأيت نعيمه وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضروا واستبرقوا وحلوا أسوارا من فضة وسقىهم ربهم وسقىهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكن سعيكم مشكورا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 حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته الظالمين اعد لهم عذابا اليما